Hvala Qul la tuss'alun arma agrrabna ولا nus'al arma t'ammanu Qul la tuss'alun arma agrrabna तो oh. تأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القر يديه. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ يرجع بعضهم إلى بعض من قول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين تكبرونه